عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى جناب فاطمة فقال اثم لكع يعني حسنا فلم يلبث أن جاء يسعى حتى أتنق كل واحد منهما صاحبه